بسم الله الرحمن الرحيم، حمد لله ربّي دائما على النبي خزبدة والتحكمة المقدمة بلاغة الكلام بمطابقة للحال مع فصاحة محققة بيسر نطق ووضوح معنى وصحة الترتيب قل والمبنى لطبق حال وضع المعاني ويعرف الوضوح بالبيان. ويسلم المعنى من التعقيد والحسن بالبديع للتجديد علم المعاني علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا وفيه ذكرا اسناد مسند إليه مسند ومتعلقات فعل تورد قصر وإنشاء وفصل وصل نو ايجاز إطناب مساواة وخشية التكرار في الأبواب خالفت تسهيلا على الطلاب الباب الأول الإثنان فيه الأهم أضرب التوكيد فإن يكن خطاب ذي ترديد اكد وان ينكر فزد والخالي يخلو وخالف لاقتضاء الحال والفعل جاء للحدوث والزمن مضارع مكرر إن اقترن والاسم جاء مثبت الأحكام قرينه تزيد للدوام الباب الثاني الذكر والحدث فلتذكر المجهول معلوم حذف ذا الأصل في الجزء ورع ما أصف مقام طويل وحب الذكر وعكسه تدركه بالفكر والنظم والسجع له اعتبار تقيد فضلة له اسرار فحذفه لعدم التعلق والذكر كي يفيد فاحذر وانتقي الباب الثالث التعريف والتنكير الأصل في المعلوم أي يعرفا ثم البليغ ينتقي ليتحفا ضمير غائب لئلا يوحشا وعلى من يثمي به أو يفحشا إشارة رفعا عموم بالصلة وجملة لزيد معنى حاملة إضافة تشي بمدح ذمي واللام فعرف بعد هذا النظم جهالة التنكير منها عظمي قل وفي سياق نف عممي الباب الرابع التقديم والتأخير الأصل في التقديم الاهتمام في سره تختلف الأفهام من ذلك التعجيل والتشويق وقد يزاد الحصر ذا دقيق الباب الخامس القصر بنفين استثنا وتقدم وما عرف جزآه كذا بإنما قصر عموم نفيه الحقيقي عكس الإضافي على التحقيقي الباب السادس الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام تمن الندا هي المرام فطلب الفعل وكف فهم محبوب الاقبال خذ مهم قروجها إلى معاني أخرى إلا التمني لأداة أحرى الباب السابع الفصل والوصل عند انقطاع اتصال فصل كشبهه توسط قل في جملتين اتفقت مع جامعي وترك لخوف الوهم دوما والتعيي الباب الثامن الإيجاز والإقناب والمساواة اطنب بإيضاح وعطف كذر لنكتة أو جزب حنف قصري علم البيان فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها واحصره في الثلاثة تشبيه نوم مجاز أو كناية تشبيهنا على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك ففصل الوجه أو احذف مجملا أكد بحذف آلة أو أرسلا وبالوفا بغرض مقبول أو رد تقسماته تطول لفظ قد استعمل في معناه حقيقة مجازنا سواه ذا اللغوي بعلاقة قسم فالأول استعارة وتنقسم مكنية تخفى وتصريحية وهي على تشابه مبنية والثاني مرسل كجزء كل مستقبل ماض ونسب الفعل لغير ما يبنى له قل عقلي كزمن ملابس للفعل مفعول أو فاعل أو مكان المجاز شرط الثاني فاللغوي في اللفظ والعقل يفي لإسناد منع أصل هذين اقتفي وجاز قصد الأصل في الكناية عن صفة منصوف نوع النسبتي علم البديع بعدهما التحسين ذا البديع نفضيه الجناس والتسجيع كذا كرد عجز للصدر والمعنوي اللف نشر نوري كذا الطباق ومراعاة النظير تجاهل العارث بالسوق شهير وان تري التمييز حسن المعنى فضع مرادفا لتلقى الحسن ألحقت ان نقن ببدء انتقال ختم بهذا تم مني ذا المقال